وَأَعْدَ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ الظَّاهِرَ مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرْنَا يَرَى فِي آفْسِهِم ما خَلَقَ اللهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا الْحَقُّ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى وَإِنَّكَ لَفِي رَمْلٍ مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّكَ يهم لكفرون اولم يسيروا في الارض فينظرو كيف كان عاقبه الذين من قبلهم كانوا اشد منهم قوه واثاروا الاض وعمروها اكثر مما عمروها وَعَمَرُوا هَا أكثَرٌ مِمَّا عَمَرُوا هَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ مَا كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ أَسَاءُوا ۚ أَلَمْ كَذَّبُوا أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَبْدَؤُ الْخَلْقَ ثُمَّ ما يعيده ثم اليه تبجعون ويوم تقوم الساعه يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يوم إذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون